بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأقول أحسن منظومة منظومة الميمية للعلمة حافظ من أحمد الحكم عليه رحمة الله ودرسه أفريق طبنات أعكب الله ونيا بيتك الله وبقولي الله واتني الله وعب ويرشيخ اخلص واصدق اصب واضم فذي الشروطت في صالح السعي او في طيب الكلم اخلص لله واصدق عازما واصب صراطه واضمن النفس تهضم وكلي علمك يا حاصل كيس علمك يا خلاص صدس و سو شهي علمي مري هيسو انو عملي كدينا توجيه هذا ارامها كو ساابسن بو سي ودا و هو ليه اخلس عملكي او غونييل عليه واستق <تصفيق> عزيمه ددنه يغوان كاغنا كرشق اصب سننه اصب يه هدي النبوي صلى الله عليه وسلم وهضم نفتادا هو صدق فذي تاسي شرطة والا شرطية في صالح السعي عمل كيس وناكس ايا الشرط الله قد لك او في طيب الكلم اما هذلك كيس وناكس هذلك كيس وناكس اخلصه اقونيال عمل كاللله الهي اقونيال واصدق رونشك عزيما حتى حالته ميدو انصدى وارنكيسا گويي واصيب اصيب او هل سراته چتكيسا الله چتكيس وحضمنا خس اودگ النفس نفته خس اودگ تن هضمي وي چبيه يعني كرهو قادينه عجبي يا كبرك الى الله لا بدا بيت وكا غادلي اريمه دورا الى افر الرماد وعمل كروح وقون يموه موه بيت كهوره افرت اريمد دودوبان بو كوشey ka dambana uu ku sharxay gehore uu ku dudubay ka dambana uu ku tafsiiliyay qodobkowaadi waxa uu ikhlaas اخلصوا بيتكم لواحد وخلوا اخلصوا لله واخلصك واي ما ربضنا وسومرني ان عاد هذا او خال اله تبارك وتعالى عملك او غنيش او ادوچيقيس يسغدتي او سميصو ان بادون بين القرانك وتبيذ سنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط القبول فادعوا الله مخلصين له الدين اخلصوا لله واصدق حكودا حق دم كو شرحي و خوري واصدق عازما يعني عزيمه يغوان دب اه لا يبو عزيمه د يغوان كاغ ميد دب رن نقه ا و حكودا بمعنى عمل كمركه قبني سو نيهد خق بدن يغوان اد كو قبو غوان ضعيفه يتردد ي وحكم ما كان يكرت لوادودا marka la isku daro ikhlaaska iyo sidqul azima ayuu ilmada wax ilaadaan sidqul azima wax ilaada tooxidul irada ikhlaas kana wax ilaada tooxidul murad ah dooni tanka qalbigaaga ku jira ina goysod mid ka dhigto oo laba iyo laba laba labac ka ilaalisoo wa azimada tooxidul irada la ilaada اخلاصك نوح لله ذا وتوحيد المراد عياده دونيسو اي عاد يعباديسانيس اناد ميد كدغتو لله كليكي او سميس معنا لبدوبا وا مهم ماكلا مرمان معنا طيب وعك خيلي ملي كان كديب اصيب بيت كدام بو كشرحه و خيلي وا اصيب صراطه شتكيص اصيب يعني افعاش ذا كلغود هالنقطين على الصواب صوابكم وحويه وان هذ النبي جوافقده صلى الله عليه واله وسلم فتشه ائمه السلفك اود ابن فضيل بن رياض اي امركم فسر يا ليبلوكم ايكم احسن عملا وحويري اخلصه واسوبه عملك كوجو نيسن وابيدك او اخلاص في عن اون الصواب سوا ورجس ورف انه اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حد عملك الهي درتي وسنينس لكن سنن الصن د وافق سنين لا يقبل ما و ان كان واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حد عملك سندي هدي وافق سنها لكن الهي درتي اذن لا يقبل ما حتى يكون خالصا صوابا الا لوذا سي اي كلما والخالص اذا كان لله والصواب اذا كان على السنه يعني اخلاص هو نياته ثوابه هو عمله ظاهر كان حنقه بنيا على السنه ان موافق سنه وهو اصب صراطه بقيل قد خيغه هو يري وحديم marka dadasho khalas la timado niyad go'an la timado xab amalki aad sunnadi iyo dariiqii nabiga wacii sallallahu alayhi wasallam oo dadalka aad la timado waaka dhasho cudur la yiraado xujibi marka ah inay naftadu ku cajabiiso way is afufto way waxeenaheyn iska dhigto oo ay wax ismoodo marka cudurkaana iska jirway wahdiman nan nafsah naftu wasudiq tawadu ah yadan sheet wasudiq tayib tan hadmi way chabi intaas iyada ah ayaa wuxuu ku yiri marka bayd ko hore fadi shuritat fi salihis sa'i عمل ككيسا وناكسن اي اشرتي لوغا دقي قودبداث او في طيب الكلمي اما وناكسن. هذل كواناكسن هذل واناكسن او اله جعليهي اما فعل واناكسن او اله جعليهي كو واسا شروط اهل ان لا قبل معنى او لا يهلو وحدمنا النفس تنهضم وسي شرحي مركه وحدمنا النفس داسي ايو سي شرحها وحول لا توجبنا به يحبط ولا تراه في جانب الذنب والتقصير والنعم لا تعجبن يا لو عجب جلني به سببتيس لقو عشب لقو عشب يعني يعني أوال أوال عملك سببتيس تحبط والهبنه ادي عملك قال لو عج لو عجب جل يعني وحويا اادو بوكتو marka wa la hobino wa la tirtiri wa la tarahu hana arkin amalki yani shay wa wah wa arkin fi janibi al-dhanbi dhanbika dini cis wa taqsiir iyagaabinta dhinacaadiyow nicaamiy nicaamoyinka dhinacaad markaad amalkaas wanaagsanad la timid garab dhigto dambigaaga iyagaabinta ad amalka ka gaabisay iy nicaamoyinka ilaahay ku siiy inta markaad garab dhigto amalkaad samaysay waxba uu arkaa waxba ma aha waayib ujbi gaasi horeyna waaqi uga soo hadlay ee ku tilmaamay sidii daad wax walba qaadaya aa yaani wuxuu waxa uu la kisuubaa baa inaya uujibigo waxana wuxuu wixii ruuxa in uu ahaayoo amalkiisu uujibiyo aqaligiisa amalkiisa cilmigiisa is uujibiyo oo uu isubogo kaas la yiraahdo macnaheedu tayib wakii hadiyadkii nusoosteeda aan soo sheegnay marka xamaashada aan lagu wax jeeyay in ku ayaan lagu uujib gelin بحيي له هذه اي كخجبيان تخفض اعماشه والهوبن ولا ترتري يعني لا يلي ماي ولا وغو سويلين هو عجبكاسي ماركا وبابيه طيب هوريبو غاسو هادلي شيخو سو شيغ ماركاس و هو كو شيغاي عجبك بني ادم كدداله كو دحا داووديسه واحد ان سو عجبيدي با سد اخ قود فيري بو كويل عملك بدنيد كولا ويناهدي ee kheyaneeba inaad suubqto saddex arimood oo garab yaala fiiriyo qodobka kaad wax way dunuubtaada fiiri taad u xogaa dadal sameysay waxa garab yaala dunuub far badan oo aad gashay ba garab yaal marka hadi dunuubtaadu ko muuqato is aad jabin ma jirto wa ka sawmar nay law lam tudnubu ah la khashay aw la khiftu alaykum wa huwa a'dham min ad-damb marka danbi gaag marko ko muuqdo m pedestrian cara k3 st 78 shirt ang tij pas alaj 6 not бere thë werhtinoo r koyoqi'e,brahtinot South South South South. o handicap. n'o hada lokat 7 jasa 7 me chapinklnumaffe, condor et skopkostiэ Bhuchydhuikka,� karma nati IMDR Cry. putraagnetoUR Uqatqsh долгоq Source5 Ndwj e kamell se tGBoqOSSçire nějrboqqishtr q….e tgjharapet q. tgjharapet. tg Stirn玖 Kapolkima në tда qor одной n力... dreje so Deprande trijevnje. rice, g chat processo qxshio Da3Jrroun. dherje treje k cocksi eri kshshidt rinqwë pog umaadan qabannin marad damaystiri kartid wax ilahay ka rabay su salaad maadan tu kanin oo qurana xisbomaadan samayn oo sadaqa badan maadan baxsan oo xaj uu xumar maadan leeymaan aamaashan aad la timid keenay inaad suubqto siday aheyd maabaadan u qabannin ba qasab tacsiir ba galay gaabin ba qashay maadan damaystirin taana feeri tacsiirka aad amalkaaga adigaa kuugu jirana garab dhig qodobka saddexaad ee garab dhigaysa waxa weey ilaahi niamkiisa xusuuso ya marka ilaahi niamkiisa uu ku galay garab dhigto waxaad samaysay waxaad samaysay waxba noqon maayo hal nimo ilaahi niamkiisa kamida ayaa waxaad samaynaysaa dhanka weey soomaarada marka muhaaba muhaaba ku yaalaba ujub miya ku yaalaba عمل كان ات صميره سلفتي عمل كان اسغو بوغيسو اي عجل كوغالينيا لفتي سا بنعمه الهيه ما زال مزي الله باكسي يا الله باكو فتشي اسا انا كسي طيب استاذ ترضي في الصحيحين من حديث ابي هريره فكن نبينا الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله ميد اذنك اذن كميدا روح عملك يسو بدبا دين دون ما جرو وركا <سؤال> سوحيد ولا انت يا رسول الله وركا سوحو حتى اديكا رسولك الى الله ما اديكا حتى عملك كوبدبا دين ماي نبي وحيد صلى الله عليه وسلم ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته حتى اني عملي بدبا دين ماي الا الهي انو نحريستيس اي هوياي نه marka wax wax lagu noqolay wa nakharis ilahi wa ni'amkiisa oo xogaa garen yrke eh xogaad la rafaasanta maba aha waxan wa iska sabab wa سستراديد واحد يعني عجبك هنا ويميشكم تجرو ماركاد انت غرب دغت لكن عجبك هو ايمانك ماركاد انت اس اي كا قر سومان وخوغاكي يراون اوكو موقدو طيب لا تعجبن يا لو غجب جلنين دي عملك ايا لو غجب جلنين يو حبط وان لهوبيرو وبابيه ولا تره هنا اركن عملك يو سنكو موقنين fi janibi dhanbi dhanbiga dinii ciisa marka dhanbiga garab dhigto wa taqsiri iyo gaabinta calanka amalka leftiisa aad ku sameeysey wa nicaam iyo nimooyinka dhiinooda marka dhiin aad dhigto amalkaagu yusu waxba kugu muuqan wax jira wax ma qono wax wuxuu iska noqolayaa tacbaana tayib taa waxa aan jeesoo sheegno ruuxa muuminka wuxuu isku dayay wuxuu isku daraya dadaal iyo haddana inuu bqo tawaduu munaafiquna و حنا وهلينيا الاهي مكريسنا امن بكيه معنا سداسي اها جيرين سلفه رضوان الله عليهم ايجو او ددالاي حدنا بقي جيرين طيب عمر رضي الله تعالى عنه ارضاه في الصحيح صحيح البخاري marki la duray o linki u mindida galiyay oo isagoo dhaawaca oo meshidigi dacanku ka baxayo arintii soo markay qoostahay waaki saxaabadu u yimaadeen marka ee ragii uu ninka midaa wuxuu ku yiri uu amaalay waxa tahay buu ahay kada waxa tahay kada waxa tahay kada markaasi wuxuu ku yiri leetani kafafan wa haa ad akhrinays waxaan yani waxaan jaclaan lahaay wiiri waxa aad akhrinaysoo inay naar kaliiga badbaadiyan ina inta ku badbaado ana nargalin janawarkeeda iska daa ina uu nar ka badbaado yaa jiclan allah barka bal waxay dhig jiray waxa soo arortay umar radiyallahu ta'ala anhu arda asago ninki labaada saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam xaga fadhliga futuuxadki looga iyo yu, wixii looga sameeyay bu hadana baqdintiis iyo tawadu xisa iyo naftas u jabinayo صحابه الصادقه راد الله عليه ادارت امرك روح اشجبنيا يمعنا حتى نفتس جهلك وحيث كان من النهي اجتنبه وان زللت طب منه واستغفر مع الندم وحيث مشى كان اوهادى من النهي نهي اوهادى اجتنبه كفغوا وان زللت هديات بالرحاتنا توب توبت كان منو ذنبيكا توبت كان واستغفر الله ذنبي دا فو يديسو مع الندمي قام ما للقب ماشي انه يكون ما دو قورانك يا سنن ود واخا ريبان او واخا اسكا الهالي لو يدي كفغوا حكاك دوان الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمم مرك فغوا اسباب تكين يشكدروا ذنبيكا اودوان اجتمع اجتنبوا الصبح الموبقات حديث لاكين اد كدعو او سمير رحت لوك كفك دنبك غشوا هايس كل ما مين توب منه كسو نقه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اه يعني روح مؤمن كان ما انه معصوم يعني ما انه سن دبابين هو دبابي laakiin xalooka la fiicayn ruuxna marku dambabu is xusuusan soo noqon midina isagu dambigi dawada haya oo ku madax adag uu yugeerionayo marka fa inzalalta ilaheena dambi dhaf way diishabu ku yiri macna nadam laana nadamada iyo qowamadu waa tawbad siduu nabi sheegay salaalisi an nadamatu tawba ruux maradu dambigi go galayba ka xun yahay oo ka qowmaysan yahay oo ka ooyahay inta saaba tawbada الندامه تطوع شروطه كما تعلموا وحيث ماشي كان وهذا من النهي نهيوا اهاदय اجتنبوا كفوا لان شيء مر به الهي كاريبو اما رسولك صلى الله عليه وسلم ريبو وحلو ريبو قبا لبا ضرر باكو جرى ضرر باكو جرى ما ضر باكو جرت اما عاجلها النقطو ومدهدغيسه اما ميدنبيسه النقطو اسك جير مك وان زللت هداسي بالرحطه وأندمت كنسبر رحمتوت غشنا توب كتو بتكن من وحقيسه كسنو و استغفر دمدا فويديسه الله مع الندم قومم الله لقوا اديق قوممونيو كحو وخي عاد سميساي واوقف النفس عند الامر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم واوقف استاج النفس النفط استاج عند الامر امرك عكس امرك شرعغا نفت اجست هل فعلت مصم ايسي والنهي وعند النهي نهي اجتي سنه استاجي هل نزعت ميي كفغاتاي ما كدرغتاي عن موجب النقمي يا عقوبوينك ذنبي واجبين هي ميي كفغاتو كدرغتاي هل كا وحو كودا نفتاده لحسابتنا المحاسبه النفسي واحد نفت كور هي oo la xisaabtan oo xisaabtan ku waxa weey wixii ilaahay amray ma samaysay may dayacday maxaad u samaysay nidaad ku samaysay maxay ahayd nafiyay haddii dayacday maxaad u dayacday naftada awamirta ku xisaabi nahayiga oo ilaahay cuquubadiisa keenana inay ka fogatay iyadana kula xisaabtan aa هذا سيئي يقول أنه نفت هذا الأمر حسابتا أنه يكون هناك حسابة حسن البصري يعني حسابة آخر فضوضاته لكن روح أدونك نفتي سأنكور هذه الأمر حسابتا من تآخر مركا في قد كاليس سأستراده نفت هذا حسابي حسن البصري علي رحمة الله وكيلها لا, المؤمن لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه ما اركي روح مؤمن لماكل ميس الا نفثي صلاح حساب تمي حسابينيا ماذا اردتي تعملين وماذا اردتي تاكلين وماذا اردتي تشربين ها واحد سميني سمحاد ولا جيداي واحد عني سمحاد ولا جيداي واحد عبايسي سمحاد ولا جيداي وحي الالفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه روح الفاجر كي سوو اسك سقوم بالورتي سوو سقومي ها نفثي سوو هو الدين ما هي سوو سقدو اسا نول يابا اسا القبنه مركا نفتذا لحسابا او كوورهاي وي معنى مؤمن من مهران تابع ييسغنا و خوله ي هيلا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبه من الشريك لشريكه روح مؤمن كاتقي الهي كبقنقن مايو الى نفتي ساو حسابيو سي كدرن لوده روخه كدخى الشركه دو كدخايسو ساي او حسابتمان سي, سي كدرن adin kanasi kala dhaxaya ama xoola kala dhaxaya yaa hisaab xilmale soo ku qaadmiis naftada ila hisaab xilmale ku qaado macna waxa uu yaan taqi naqan mayisid tayib barkaza wuxuu yiri waxa la yidhaahdaa annafsuka shariik alkhawan in lam tuhasibu dhahaba bi malik naftadu wasila shariik wax kuugu jiraa ruux shirka kula oo hadana khaaina addada marka xisaab la daba tagnaanayo xoolahaagu soo qaadan maay ah xisabadaaga gubaad baad ka rtawa waynaad markaa hore aad iska adkayso marka danna daba galkaad ku badiso si xoolahaagu u ilaashato ila waxa in moot hadii adiyayli weydo somal xoolahaagu waa tagen naftuna soo kala wan dadan la xisaabtamin akharda adduunkaaga wala tagi samana tayib marka xisaabtankaas la gubaad hisabtan marka nafta laa hisaabtan waa noo waa laba nooc nooc amalka intaadan sameeynin waa noocna baad al amal waa tayib marka intadan amal ka sameeynin waa ina la hisaab santo tirada amal kan aad sameeyneyso niyada aad ku sameeyneyso maxaad u la jeedaa ah la hisaabtan niyada ka sax tayib marka labadna wax weey amalki markay sameeyso وين هضرنا لحساب تنتو تراهو عمل كان ما سي صحاد اسميس مسي خطاد اسميس صداسلي معنا طيب وحكو لي مركه نفتح حسابي واوقف استاج ان نفس نفتع عند الامر امرك اكتي هل فعلت ما سميزي والنهي وعند النهي نهي اكتي سنه استاج هل نزعت مكدرتو مكفقاتي عن موجب النقم ان لله عقوبو انكسا وخا واجبو ذنبيه اما كفغات بل تاس لحسابته نافتاده كوورهاي وان فان زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمه الله بالشكران فاستدم فان زكت مركه لبتي مركه لحسابتنتود حسابك حساب كو قادو هداي ظاهر نوقتو واي كو هغاكتو وخي وناغسانا قادتو وخي خونا نا كاتقتو واي سداشي ظاهر كن نوقتو فاحمد ما هذه المولى الله اسكلى مهدي مطهرها ايه مطهرها ايه داخريي ونعمه الله اله النعمتي دي سنفستديم دائم سو چوك تيسو بشكر بشكراني شكرك چوكتي يعني وحوي نفتي والله دغالنتي wa takashqaysay muxuu ahaay wal xisaabtantay way ku fi cunatay way ku toostay daahir bay ku noqotay yakuhu kalmay Allah tabaaraku ta'ala adiga keliga waxba kuma qaban karsin hadaan ilaahi tabaaraku ta'ala ku garab qabanin oo ku kalmaynin naftan waxad wax ka qaban kartaa malay tayib ilaahi at-tahiri tubtahraha balillaahu yuzakki من يشاء طيب ولولا فضل الله عليكم ورحمه ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الهي فضلك سوكرك يا ناريستي سوكركنا هدينا جري لهين مد يدك ايد كميد ظاهر من نقدم ولك روح السو ظاهر اس نقون كرم جيرو هذان الهي فضلك سو جيرين طيب ولكن الله يزكي من يشاء لكن الهي واحد دون ظاهريا isaga cid doona nadiif yah isaga hagaajiya tayib marka allah wii diiso wa ducada nabiga sallallahu alayhi wa sallam fi saxiib muslim allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliha wa mawlaha isaga mawliheeda isaga na dahiriya allah marka ku dahiriyay mahadi adu wax ismoodin mar wal ba xidi waxan ku siisay bixay u celi howsh فاحمد المولى ها فانزكت هضي ظاهر نقطو نفتو كهاغكتو فاحمد فاحمد ما هذه المولى اللي تبارك وتعالى جعلته كهاي مطهره ها اطاهرين اي اطاهيريي تاسوا قطب قطب كلبادي وحويه شطر كلباد وكا هادلي الهي هذ النعمه كسيي نعمه, كسي نعمة الاهي جوتيسو او عيشو يا ودائمي way ninna kaafaka nin ku dadal maxan samayaa on ku xishada bishukraani inaad ilaahay uga shukri do ah yaani naxmado ilaahay nixamku ku siiyama nixmad diineed hanuqta ama nixma adduunyaha noqoto waxaa lagu dabraa shukriga adad shukriga dad baad isoo way ku joog bal ugu deyna bal wal ugu siyadina hadii nixmadi ilaahay aad ku kufridana مركاسي وحويه اعداد دايخاي دا ويتكتي مركا وتلماما يا ايد القران الكريم رب ليبه تبارك وتعالى واذا تادن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد مركا النعمه ودحي كسياده شكرك كفرن كنوي كتكتا وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعمه الله حكر شيمرك فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مرك الهي نعمويكيسا حسلو وعيشو ودائم سو شكرنكو عيش طيب فان زكد هضي ظاهر نقطه نفتي فاحمد المولى مطهرها اي ظاهيريه ونعمه الله نعمته الهينا فاستدم دائم سو بالشكرانك دائم سو إنه إلهي أجمع هذا الصوت كو أقول صوته تبارك وتعالى وإن عصد فعصها واعلم عداوتها وحذرنها أرود المورد الوخيمي وإن عصد هذا عصد نفتي هذا النفتي عصده وهو آذكره فعصها أدونا عصي وعلموا حدنا أجهت عداوتها عدو لماذا أجهت وحذرنها وحذرنها كدكتونو وحذرنها اوغدك يدي وحد اوغدكتا ورود المورد يعني مكانه ارور كو اروريتس موردكي الوخمي اللي تيه حما الرديء قص معنى nafti waxa baraka dadali xisaabtan ku sameeyay la dagaalantay haday ku hoggaansan taleeyay uu ka soo hadlay haday kugu madaxday ta kor oo isoo soo taagto otkeri woy wuxuu ku leeyahay isdhibin aa way kugu madaxday Soomaa adiguna ku madaxday faqsaha aasi adiguna waxa rabo dhon u diid madaxa ka garaac jihad nagal siray looltan ka qoot marka ugu dambeysa aydaas dhiibi yeyna ku chaabsanid yeyna ku waabsanid Soomaarida marka hore waxa way siiray gijin laakiin marka ugu dambeysa hadaan fool nuglaanin adak aad kaanayo Ilaahay baa kaga kalmin tu barakoota caala marka haday ku caasido caasib uguu haday ku caasido hayso dhiibina caasi tayb Nuh t'hai, abiyyadi eur laha sahibu alburdah Eur laha wakhali fin nufsa wa shaytan Wa acihimah Wa in huma mahadhaka nushha fattehimee Nafta ya shaytan ka khilaf War kodhan aci Hadhi hata da'adnima ku muciyan Tuhun da'adnima da tuhun Hadhi da'ad isekar digan تظمه <تكّنى> دادو مرولبا هتاقنات <التحقننته> اساس ومانا مركا وين عاصده داي عاصده فحصها ادو نعاصي واعلم وحاد نوغا تا عداوتها عداوته اوغو يعني ماشي كوه دحجوه طيب ان النفس لاماره لا بالسوء الا ما رحم ربي ملح بكوه ودايو حمانتا ايكو امر يسوناري ملح بكو ودا الدنيا اخرت خساره wa xadhrana uga dig war urud al mawrid mawrid kumaasha lugu ur arooro urud kuna wa aroorki wa makanu aroor arooridi uga dig wa mel inay ku aroorto al wahimi liidatay humayid mel hun inay ku aroorto gashana arinta iyada uga dig saasiba xana oo ka ilaali oo kala dagaalay macna hawsha iyo shaqadaasi nafta laga qabanayo hawsha helin ma ها وكان نبيك كل ما بي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله مجاهد وحل الهذا روح نفسي الى الله درت اولى جهادي جهاد دنبالกاسو كلسي يعني وناغو دن halkasu kadasa روح انه نفسي حكاميو او اسكهلي وكادك معنى وانظر مخازل المسيئين التي اخذ بها وحاذر ذنوبا من عقابهم وانظر واحد في رساء مخازل المسيئين كويه حمانت السماءي دلي نمودوده التي يعني مخازي ذا سوو وخذو لوو قبتي بها يدا وحاذر كدكتونو ذنوبان ذنبيه كدكتونو او من عقابهم عقاب توديا طيب ووهمشن دونيا ووخو ربا انو كيداهدو داتكي كا هوريهي كو خبر قادو داتكي horta intay nafta hawadeeda u hogaan sameen oo ay lug gooysay oo ay hogamisay dullinnimay kala kulmeen dembiyadii ay gelisay bana lo qabtay yah yaani baxad waa dullinnimadii hawaanka waa tayib mid daayada abuu ku leeyahay fiir iyo ku xibir qaado kadibna waxa iska jirtaa dunuubta keenta cuquubadii iyaga ku dhacday oo kala dunuubta keenaysa iska وهمشي <تصفيق> ردهدان السعيد من تعض بغيره والشقي من تعض به غيره روح وانا اجسني وحوي والروح وحي داتك قالو كدعي كعبره قاط درسك قاط روح اللي تونه <تصفيق> وحوي والروح داتكو اي دروس اساكو قاطان وحي اساكو دعي ايي داتكو كفاييدهسانو دروس با لا قاطا كاواميده وداماتي lakin ruha daadooyinka ka qaata durusta ka qaata kuna waana qaata cigaarka ka qaata kaasa liibaana marka maxaa ku dhacay aadamee maxaa ku dhacay ummadii maxaa ku dhacay dambiyeelayashii maxaa ku dhacay xagee ku dambaysay naftoodu marisay taa ku waana qaadab wixii halka gaayeen iska ilaali wanzur fiiri magazi al musiiina kuwi xumaanta sameeyay duliyadii ku dhacay fiiri التي تاسوا اخذوا يلقبت بها ايذا سببته لوقبت وحاضر كدكتونوا ذنوبا ذنبيو من عقابهم لكدكتونوا عقابته يعني ذنبي هي عقابتي ايغا كدحداي كانتي تيو كلا اسكا اسكا الهالي ولزم صفات ولزم صفات اولي ولزم صفات اولي التقوى الذين بها عليهم الله اثنى واقتدي بهم ولزم لازم صفات اولي التقوى الله كعبس كو هو صاحب كاسيفادكود لازم الذين كو سو اثناء اماني الله عليه عليهم كركودو كو اماني وقتدي يكون ضايو بهم ايجا كو ضايو علمي يعني حاصل كيسو وحوي ان ااددك الهي او سيفايي ددك متقيينت الهي كبقى صفات كا ايلي هيين كو لازم ال القران <سؤال> كا ان بدن سيفايي وا دركتين quraanka dadka ilaahi ka baq sifaad badan buusiye tilmaama badan buusiye xayala badana lagu garto oo iitiqaad leh oo hadal leh oo amal leh oo akhlaaq leh oo daqan leh yaani waxway sifaadka dadka muttaqiinta laazim sifadka soo alle oo iyaga korkooda ku amaanay sifadka raadi mid mid intaad quraanka doogashay haadiis ta sifayib la yu ilaahi muttaqiin ta ku sheegay kadi bin adigu isku miisan adu waxa geedka joogta maxaysa maxa ka dhiman maxa maqantahay sifadka muttaqiinta ilaahay ku amana laazim iyagana ku deeyo buu iyaga dariiqoodi raq tayib waxaad ku deeyan karta marka sifadkooda taqaanu algaa wuxuu tilmaamayaa siyarka iyo yaani knowledge taariikh nololadkii dadka wanwanaagsan يناد اخريضه علمادي صالحينتي <سؤال> داتكي زهادها وداتكي متقينتها صالحينتي يعني مو جده قرانكم ينبون بشيقي قارفروا بدننا يعني وحوي نولوشودو مرك لا وراميو ايا تراجيمتودو لوو شيغا كديبنا كوديو بوكيري وقتديه بهم كوديو دهشدو مهم روحو انه هلو عيد او كوديدو او او كا قاطو وناغا او هرمود اونقدا ubayn saastara dadba nabiga waxa lagu dhaysan lacu sallallahu alayhi wasallam marku ilahi aanbiyaada rusulsha ka sheekay ayu suratul an'am ulaiika alladhina hada allah fabi hudahi muqtadihi nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwa soyeku ilahi hanuniyay hanunkooda ku dayalayna ugu sallallahu alayhi wasallam marka dayashad wamuy tayb والزم واحد لازم تا صفاتي صفاتي ولي التقوى لك عبس هو صاحبك صفاتك ودي تلماهمو لازم الذين كواسو اثناء ط اثناء ذا سمعنا و حنا دوك تعلقيا الذين كواسو اثناء اماني الله الله بها صفاتك عليهم كركودو و كامن وقت ديهم كنا كنا ضيو بهم يجا كوديو او محو اهي اخلاقودو و كو دهقن كودو راعوي معني وقنط وبين الرجاء وبين الرجاء والخوف قم ابدا تخشذنوب وتر وترجو عفو ذي الكرم وقنط ضاع الله لازم وبين الرجاء والخوف الرجاء عبس دخدت نقوم اشتاق ابدا ولغا تخشى حالتك بقيس الذنوب ذنبياتك وترجو اترجينيس عفو ذي الكرم الله ديق بحنتو صاحبك عفغيسن اترجينيس بمعنى وحي ايه وحك استوصي كاستوتاي ميل كستود كا غادوا الى اطاعتي لازم طيب مركه اله كوار رميت تبارك وتعالى إيه يعني قدومديسا مركو امانه اادكه قيمها بدن waxaa lagu amaana in ay اله اتقين طاعه الله مريم الصديقه اله مركو يعني وحي شيغي انو دورت او دومركه ادونكه او كدورت حدنا طور شدي لا دورتي ماها ان طاعتي اي ريسه وحل لي يا, يا مريم قنوتي لربك واسجدي ربك اطلع بالي الهنا وكو امانه وكانت من القانتين مركه طاعده دائمه شوكتي طيب نبي ابراهيم خليل الرحمن اله وكو امانه ان ابراهيم كان امه قانيتا يبدا لها الروح قلبك حقه واه ومهش كغه حدلي بين الرجاء والخوف قم ابدا يعني ارينتاادو ها او دحايسو عبسي هذه الله علابك سكه بقايسو ذنوبتاادا كبقيسو يرچو اتفقه قوتو الهنا حريستيسا اي عفوغيسا اي, عفو إي عماشاده ان الهي او ابال كوغسي لو بدا خط او دخه لو بدا لين او دخه weli ga labada dhex taagno dhanka cabsi doona ha yee ku yaani ha ku kala xadgin dhanka rajada ha ku kala xadgin labada dhex taagno quraanka wada ragteen soo socdo iyo mar wuxuu ku galinaya goodi iyo hanjabaad iyo cabsi gelin iyo halkaas uu ku galinaya mar aad yaabantood islaad walihay wallaahi cadab aad ku xarootayba ayaa waxa iimaaneysa naxaris ee ilaahi saadiis iyo janno iyo muhayabo iyo dhankaas uu ku furaya maxaa la raba li aan nafta bini aadamka ayaa waxay u dhaxaysa labada khad labadaayn bay u dhaxaysa labadaayn dhexdooda marka lagu tarbiyeenaya xaqe inay dhacdana laba rabo xaqe inay dhacdana laba rabo laan xaq haday u badatana waxa ka dhala inay xudur khatar ah xaq kale haday u badatana midsku saxo kala ka dhala iyo sheegi doona sheekh insha Allah ta'ala tayb طيب يرجون رحمته و يخافون عذابه حسنا ويقول وقنط أطيع ربك طاعديس دائم وبين الرجاء والخوف يعبسي اللحظة يدان قم إستاك أبدا وللغا تخشى حالات كبغي سأذنوب بيدا دي وحكرة لنكره وترجو أترجينيس هذا عفو ذي الكرم الله الدائق دوصاحيبك آه كرم كيسية الدائق دي سنة أترجينيس لأن كان مركز في رسوه يا الهي ان حريستي سي سي واسعته هي و وهاه له داهه مارتي الحمد لله وقلبي اكو دغيه دنكه كلمهك فيريسنا عبس باكو گلي ساسال رب طيب فالخوف ما اورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الاثم والاثيم فالفخوف عبس ما اورث و وحي قلبي التقوى لك عبس او وحث بريا دومه كتترسيا على مرضات ربي ربيي راضجل انتس يا وهجر الاثم ذنبك ولا تغو والاثم يا مثلك ذنبي لها الاثم بمعنى فاعل الاثم وهو مثلك ذنبي سميه طيب ما كلمه ليه هي عبصوا الهي كعبصوا او عبسي هكو جيرتو عبس اذا سوا لا ودا و مده داليس الله كعبس اذا قلبك غا كو جيرتا و مده كينته ان اد اس الهي wa adiska ilaahil soo wixii ilaahay ka reebay sooma ricdana wukeenidona silas daradit adoomada cusada oo inta badan shahawaatu nafsu guqateen oo aduunka ku fogaaday marka la doonayo in laga qabto arinta laga xiliyo dhanka rajada looma badiyo waxa loo badiyaa dhanka nusuusta cabsiga lintaa aasiga fisqiga iyo dunubta ku fogaaday wa in la cabsiyo sooma laan maasho xakabhay waxan wax u geynaya waxa meesha ka baxay xakmihi ka xakamee la u cabsidiya cabsidu marka is ilaalin bay keenta cabsidu adoonka marka ay gasho is ilaalin bay keenta dunubti is ilaalinay tahay فالخوف افسد ما اورث و وحي داليا التقوى اسئلالين او ذنوب تليس كئلاليو او وخحثا حدنا بوريه على مرضات ربي ربي, ربي رالي جالنتيس ادونك مرك خبسي كو جيرتو او عبسيدا قبو سدوكالو و خوداليا و حي ربي رالي جالين لها و حي الله رالي كا نكوني و هجر الاسم دمبي او لغا فغاد او لغا تغو و الاثمي يا دنبيله افسدو وحي كان دنبغنا ان اد كتغتو بل دمبيغه اسكا دافي حتى دمبيلي هي انات كاتقول قولدي كوخدي دمبيلياشه اهاي عصاده اها لفتود انات كفغاطو اود اسغه تاقتو او ددك اخيارتي ددك وناغسان الله صاحيبتو ددك دمبيلياشه خنخنا اي عصاده انات اسغه فغاطو اي حبسدو كينتا معنى كذلك احر حالو قالو حالو لمده الرجاء الرجاء رجه ما علا ما كيوي على هذا كاكركي سيحث كوغو بوريناي لتصديق الرومين درادت بموعود ربي بموعود ربي ربي جي يبو هيسا للرومينيو ويبو هي بالجزاء اب المرين العظيم اوين صومينا ديهن ابسدو دم بيديه ادون كخيلسا رجعنا وخو كوبوريا مرضات الربي تاسمعنا عمل كي وناكسنايه صالحه اهار رجادا كوغوبورنيس او ماركو روخو رج قبو وايلاه جناديسه ذمبي دافكيسا برواقدا اكتيسه تالا وجييسو لا داوودو ردي هيسا وخا ماركاي اومو قدانو رجادا او قبو اعماشي وسمينيا arintaasi waxay ku bixinaysaa inuu la yimaado taaadii khayraatki leebat haddii rajago oo aadoon ku rajo waayo marka waxba sameyn maayo laan rajadii baa ka dumaata aa marka waa in rajaduna rajaduna waxay keenta taaadka khaufku raahu wuxuu ka xakimiya adoonka macaasida tayib oo yaani wuxuu yan ala hada yahus li tashdiq mawid wa haddii yaani ballanqaadki ilaahay ku siiyay baad marka rumaysantahay إلهي وقوبلان قاداي ابالمرين وين بو كوبلان قاداي دمبدافو كوبلان قاداي جنو كوبلان قاداي رديسو كوبلان قاداي بلنقاتكي بات روميسنتهاي ساس دراديد بو رجو كوغو بورينيا اسغونا واناكه سمينتيس طيب كذلك احر حال لميديا الرجاء الرجون على هذا كماكي وعلى هذا كركي سيحث كوغو بوريا للتصديق رومين درادت بموعد بموعد ربي ربي جيدك او يبوهاي للرومينيو ربي يبوهيس للرومينيو او يبوهاي بالجزاء بالمرين العظيم اي ويل يبوهاي بالمرين تا وين ايلاهي او يبوهاي ايام الرومينيا كدبنا لو شقيسنيا حدي مره رجده اي خوفكا لبداسي حدو ادون كو اسو دهيليترو qo labada ku dhix nolaado wuxuu noqolaysa noloshiisa noloshtoosan ciit sax ahaysata labada qunsur oo labaduba nafta ku jiraan hadii mid kod uu ka tam batan dhibba ka dhasha demkii uu sheegay markaa wuxuu yidii wal khawfu in zada ahfa lil qunut kama yuhdi araja li amnil makri wal niqami والخوف افسدي ان زادها ذو زيادو افضوا هو غارسيا للقنوط قوصش كما سيده يفديو او غارسيا الرجاء الرجوبه مركو اسغونا كابتو هو غارسيا لامن المكر الهي مكرك يس ان لا اامن نقدو ونقمي حقوباتك يس ان لا اامن نقدو لوادا سا كدش حدو ادونكو ودن كعبسيده وبتو عبسيده كبدتو ala pumba ka hormuudda na xariis ma arko yani afsili ba ka badato way ka tan badato heer wuxuu gaadhaya oo ilaahi na xariis si saw ka qustaba khalas inu ahlun nari hay oo usar rajalahayn oo na xariis lahayn oo ay u dhamaatay halkaas uu soo baxayso halka markay u soo baxdana shaytaanku wuxuu uga faa'ideysanaya marba hada rajalahayn dimxiga isul goynba sooma marka horob isaga galiyo magti isaga gaarsiye rajal aan qoosadka isaga gaarsiye qoosadka markay cabsidu gaarsiiso yu haddana tilaabo kale la qaadayo wuxuu leeyahay marba hadaa ahlunaarta maxaa isuu dhibi maalmada adduunyada joogto ka faraqabso sooma skizeniisu wax xarib sheewaad ka iska dhaxgal waxa doonta dil tamashile ilaan intan babaa ku intan babaa saysta wax kaaga dambeeyo ma jiro ما حكاني قوست كاكهله تعالى سبحانه ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون طيب روح اللومي ايا الهي ان حريستيسا كقوستا كان مركا خور كانو قاصو كلا او كو دحاي كاس و خوباهي مركا ان لو اخريو مخاي نصوص الرجده الهي ان حريستيسا واسنيماده هل دبيو ادون كو غليد ايا لاغياب شيطانكو انتو ودخفريستو inu ka dhaadhciyo rajmaleed ha markoo in loo sheego ilaahi inuu dambada dhafo na xariis badan yahay kuwa ka dambi badan inuu dambi dhaafay wa in la soo xiliyo ruuxa in la soo xiliyo taas macna marka waxay keenta taas danka kale sidoo kale ruuxa haday rajadu ka tanbadato oo ay rajada dhankeedo u u batan waxay keentaa inuu aamin ka noqdo isdiktoo ilaahi makrigiisi dhagartiisii xuquubadisi Beho i preår Five West He Allah Mu ne Am Zo eat ZahmoudelvaNishajt Violsao ornamentet varorim Wirtschaftishtona timeloulou C inclusive. 283 00h12 00h12 harta 27 00h He своих eq potla sweating in cuttLetan Inul segur cutt at ngeloulou 7, 2030 al ởisHS 1924 Mm 650 m на dimLau С cad a se. 150% Zahヤ. 9000J 00h636 11. 1030 A 1965 Dtog worry nate jtekWhitcliffe i Êdono. 29 4000 nichts. 126 .75 tf 419 Suospe Vhkaitq curioshti Q ësana 1.5900amente tskare 7 2800 00h限jahyq 6tsih 885 ur sickorua Now himself 3500 ­ city 8 Flip – ibaadadkii kii ka taru ah waadaad kaas an salaada tu kanayne ne dh wax ani waan dhaafay bixil salaada tu kado wa war goorma dhaafti salaada tu kado salaad lama dhaafe ma ya anagu wan dalacnay hadaan awliynnah aan wan dalacnay meel waxan gaarnay takaalif tan bay dhacaysaa wa saasu ya marka dhankaana waxa u badan dadka cusahaad iyadana waxyan bay iyadana keenta daa'atkiibaadadkiina adoonku iska fududaysto Keddi ibn al-rëchabën bëhena kun nolat Ta së ibn al-kintah Ta n'a wata ilahi kutu l'mabit Tëbarek wa ta'ala Fela yamanu makra allahi Illa al qawmul khasirun Ilahi makri gisya Dagar tisi uqubadisa Kama amin nukod ruhaan khasarsan ruhaan Marwa alba wa inat Iskirtawa Wa inat islali soh Ta n'a wata sa l-ramarka inat isu mizanto O n'a wata adana minna n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n'i n' والخوف خوف كي ان زادها الدوز زياده افلا وحو غارسين للقنوط قوص الشو كما سيده يفدي او غارسين يا الرجاء الرجديبا لامن المكر مكر غير اله الا امن نقضه ولا اسديكتو ونقمي يع عقوباتك فلا تفرض ورادسي داتمرك فلا تفرض هكا بينين ولا تفرض هكبط باضنين حدك هدافت وكن وحدها توسطا من دحدحاده ومثل ما امر الرحمن سد الى هيبه او الله نحريست لسد امرى فاستقم توتسن سيدهبه سدح جد باجيره جد وجد حد كدافاي مدينه وميد كغابيه كسو كدحاي مدينه وا دحدحات marka jiid ka dakhdhaad ka qadwa haal kaagu yuusan noqon wax lugu diree inaad ka soo ka dhacdo wax lugu diree intaad ka badbadiso inaad siyaadisood xada dhaafiso labada sifoba iska ilaaliyo dhexda iskuceli dhexda iskuceli iyo wasatiyada maxaa laga wada fastaqim kama umirta wa ah sidii lagu amray u toosno meesha wuxuu tilmaamaya miisaanka wasatiyadu wa sharciyada ilaa wixii ilaahay adkeeyayna wala adkeen wuxuu dabxiyeena wala dabcin wasatiyyduna tawaa saas taraddey ba wuxu kullu wamithl wamithla ma amara ar-rahmanu fastaqimi wasatiyydha si markaa wasifa ay leedahay ummadan nabigu sallallahu alayhi wasallam wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata adla ummad dhahadu aadilina ummad ah deenta ilaahay waxay u dhaxeysa بين الجافي والغالي مد حد كدافيي يي ميد كسو كدهاي لوداسي ودحايسا وانا ميد لودونيه ان روح المؤمن كا هو اسكو الىليه هلكا اسكو الىليهه فلا تفرض ها حقا بنين وخي لوغو ديراي يا واجباتك يا دينتك ها كا غابين ولا تفرض حدكنها غدبن طيب لوداسي خاسلبا اسكو الىليه الحسنات بين سيئتين وكن وحدت اها تا وسطا من دحدحا ومثل ما امر الرحمن سده الله نحريست بدن او امرى سده او امرى فاستقم وتسنو فاستقم كما امرت ومن تاب معك طيب سدد وقارب وابشر واستحن بغدو بغدو وبالرواح وادلج قاصدا ودومي هل كو حقوق التماميه ايدنا Sifad lë doni e inad ilali so Sedid tosnou Wa qarib da we Wa abshir bishare so Wa sta'in kalme so Bi, uh, bi gudu win Bi gudu Wa asher ku yale Bi gudu win kalahad Wa bil rawahi arabe Wa adlij kouré Qa sidan halata middha dha haysanay Wa dumi daim Ha ah. Middha kobadi wachwe sedid انتبه الحديث بكي ما دين انتبه حدث الماء بي الحديث كأبو حريرا بخاري مسلم يسوس سارين نبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وغدوا والروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا بنا صلى الله عليه وسلم يعني سددوا توصناد وقاربوا نويا وغدوا كالله والروحوا عرابا وشيء شيء ومن الدلجة قورها كمدا والقصد القصد دحدحاتك كوداداله تبلقو ودغاريسان meshad socoteen danti nad gaarisaan tayib tasdeedka wax laydada saddidu waxa ugu mithaliya bimaana wax weeyaan in allaati maadaa amal sunnada waafqsan oo yaani dabaq dabaqay maana muqarabada wax laydada qaaribu muqarabadu wax weeyaan in amalkaagu inta dadaasho aad sunnada u dhawayso wa muqarabada saasalaydahda yani wad wad kari wayday wa dadashay tawarta meesha ku dhigtay ha ka fogaaynin tawarta haday ku dhigtay inaad la heli wayday ag dig wa qarab waxa ay ku midaliyan dadku markay toog dhisanayaan wax tooganayaan hadaf la tooganayo ruuhuna maashi targetka ahayd bu lafteedibbu iyo ku dhufan ayaa Soomaali helaya midina meshii ku dhufan ma laakin akteeda qarku ka saaray Soomaa midina ee ariyada aad ima haye meel cid la abuuban ba Soomaa marka afar waan mid waxba ma ganin ba midina uu ganayo jihada kaloo u galay midina uu ganayo hadafkiisa uu helay midina uu ganayo hadafku ku dhaweeyay marka lawada kale hanuqonin ama lahel oo sunnada 100kii 100 waafaj ama inta dadashay haday tawar ku saamihi wayd ka caajistay ku dhaway markaas taas macnaa laakin hakafugan wa abshir bishareeso marka hada sunnadi sarto ama inta dadasho aad ku dhawayso markaas bishareeso wana ku bishareeso tayib wasta'in bi gudu bi gudu bi gudu وبالروح وحكودها اعماش خير كمركاز صمينه سو وقتي دا مناسب كافايده شدو حقتي با يا مناسبه اول فايدهتا وحويان واكلهاد سبحا دوره يا عرابه غلبتي اه يا غورو هويينكي اه سد اخلاصو بمعنى وحا لوو ميثالينيا روح حق الله يسوقدا واخرها يسوقدا sii ruux saato oo kala lagu mithalinaya ruux umarku socotaa yahay xiliyada la socdo marka soconaysaa dhul aad marayso oo safartahay xiliyada la socdo waa xiliyada qaboobaha soomaa waa xiliyada walgelinkors waxa horay inta qoraxdu kululaan soomaa kala had iyo galabti caraba marka qoraxdu ay qabowdo iyo gooraha oo habeenkii wili habeen galinkiisoo damba waxaa laga wadaa xiliyadaha munaasabka ah ka sabka iyo amalka aakhra uga faa'iideeyo taas macna xiliyadaas ka faa'iideeyso way tayib wa shay min ad-dulja iyo waqti gooraha kamid haddana qashida buqur inta soo dhalmarka samaynaysa qashidan xaalad tahay mid dhex dhaxaysanaya dadaalka aad wado hadka hadaafin ya ilen iiman ki baa wuxuu keenay dad ay ku had gudbeen salaadii qaarba ku had gudbay yani waxu jehaadkii qaarba ku had gudbay dimaadii qaarba ku had gudbay marka shayga xad iyo soodintii ilaahay u sameeyaa dhaafin hadaa istiraada khayrka siyaadiyo buunbuuni halkaas lagu dhafadiyaa aad dadka halkaas uu qaar u gala qaarna wuxuu u gala inuu wanaagii ka soo kordhiyo shaytaan qarno wanaagii way sameeyaan laakiin soodintii xuduudi sharciyada dhaafinayaan marka labadaaba iska jiraa qasidan alqasda alqasdawa dhakhdhaannimadaas hatta waxyalaha caadiga tayib waqsid fi mashiika ilaa iso made ah waqsid fi mashiika hatta marka tuunayso sidakhdhaadnima u socon wa qab dag dag xiqo arha u socon loodid oo si sakaraadnima an ha u socon ya احلى حال واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير حتى القران كبرك لاخرين واك الى تبارك وتعالى انه شي طيب مركه دخدخات نمدا سو اله جلي هي حديثك او الشيخو كو شيغي ودمنا و كله هي اعماشه يدردارمداس دائمو هغيني ساسو كروينو كدا هدي. ارمها او حديث كاس شيخونه بيدكا كوشيغي رساله و كشرحي ابن رجب عليه رحمه الله وكما قعبه المحجه في سير الدلجه رساله مطبوعه وهذه قيم بدون يرو طيب سدي توصلو و سنده كو توس يهدي النبوي و قارب ذوي وابشر بشاريصو واستعين كالميصو بغدوين بغدوين اما بغدوين بمعنى كاللهد يوبن رواحي عرابها و ادلج غوره قاصدا حاله مدح دحيسنيه ودومي دائم بق يريد امرها ايغا هو هغين معنى الدائم الهي تبارك وتعالى هديت اسكب الضدسه وركدنبه وحي كانتا دالبي كانتا وكين دونا فمثل ما خانت الكسلانه همته فطالما حرم المنبت بالشامي فمثل ما خانت الكسلان طيب وحين لم يتهي اوكله مثل ما خانت الكسلانه Ha. انت اي خيانتي كي يعني اه اه اه وحس وحسنى قصلا همته همه دي همه دي يعني دمي داني داني دي سي با خيانتي كي قصلا همه كي وحسنى عقشيت همه همه خيانتي همه دي همه دي همه دي طيب يعني روح عمرك وهسي وعكشيد وحن ليه هي همديسي دونيتي سالبيس و كله و قبن دونتا و صمين دونتا واختباكو لاوان عمري باكو لاوان ولي ويي سوسا كوغو حي وقتي و با كا دحايو سوماريط marka himada adiso kuma khayami ah himadi jiiba khayantay fala talama انبضان ايا خوريما لاخيان لقديي المنبت ولهوجي المنبت مثكي غاي بسعمي ايا لوهوجي يعني نوغد اه معناه هو كودا منبت كوخ لي دهدا والروحا دالي او غاي او وادي واي هوشي marka laba way saw waxe lamita faabis faabis fa misluma khanatil kaslana himmatu bay lamita ay arimadu kasoo hadlay laba mid way hadii aad waxsii iyo taqsiir iyo qabn aad gashana himmadaad way ku khayani hadii aad kabad badisood isku siyaadiso oo aad xuduudi sharaacada kabadisana heer waxaad gaari doonta inta aad daasho aadan waxba wadi kareen hatta waxyeelaha daruuriyadka inaad gabto اياد مركده ما غادي دونتا مركاي سدالينين طيب تاسوت المامه يا وحوت المامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله لها يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون ورددوا اعماشه ان تذكرن كقاتو كلا ايماد فان الله لا يمل حتى تملوا الله منو غو الى اد نوكتان وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل اعماشه الله وحو او جوجخ لي هي وحي, وحي, وحي ادونكو ها oo daamino habayraate marka wixir oo aad aamto oo chubteeso ya kafi'an inta dhahalo mar isugu ganx goyso inaad hadana istaagto oo wixiyo dhan wadi weydo tayib almunbat yahwi almunqati'u fi wasati at-tariq shit ka bartamise ku gaay yani waxa laga waxa lagu miisaalinayaa oo kale ee ruuh tartib tiisa isey socda meel fog baa lagu socdaa ya meesha loo socdo way fog tahay safar baa lagu jira mid isma daalinin tartib uu isaga socdaa aqtan ma joojinin isma daalinin waqtidiina muhiim ka hayd buu socdaa meeshu ur socday soo gaari maayo midina saadee ugu horeeyay buu dadada iska maray اود دي سي اودن ارد غاد بوسيري حدو ميل و خoga amrayo maxa dhacay marka wadal somal awoodi soo dhamaatay halkaas ku gooy marka ya al munbattu kazalida al munbattu waningu ayo dariiq dhaxdiisa ku gooy yani wa't al mama ya wahyi nahan mutarif hada al kizi in al munbata la ardan qata wa la dhahran abqa aa ruu ha jiidka dhaxdiisa ku gooy ya dulna magoynin oo masaafo magoynin gaadiinna madbadadin gaadiinna madbadadin nax marka tartiibso xuduudi sharaacada ku socdo tartiibtaada u socdo yar yarayso xeeladayso haysku taagin wala yushaddidina ahadun illa galabahu ruuhi diinta isku liqdaara diintu way ka adkaani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 فطالما ان بدن بحرما لقديه المنبت كيجد خديسه كو قاي ايا لغه قديو لغه خيرمانيو لغه هوجيو وجددو وسودي بسعامي نوجيد يا دالدرا دي با لغه هوجيهي وا دالايو وا سكون واي قارييت قوتينا وا يا وبابيي اسغينا دخدو كو قاي هوشي وا وادي واي ما مرك اسك ترتيبس واكي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم وحقيري ee wuxuu ahaa wuxuu rabaa inuu maalinkasta soomo maalinkasta nabi wuxuu kuu maaya ha maalina soom maalina af Rasul ga inta ka badan baan kari kara waa heesasiil quraanka inta akhri maay ee badi warkada maay ee badi soo u waday u waday u waday u waday waxa lagu soo fadhiisi markii dambe sum sauma nabii lahi daawud ha maalina soom maalina af Abdullah qiyamki iyo saladi iyo sonki nabigu u sheegay salaaxu sallallahu alayhi wasallam nabigu xurray inuu fududeeyo tartiibtiisa u socdo asaguna wuu isku badiyey markii dambe markuu yarada anoo qodo cuslaaday wax nabigu igu ogaayo iyaga tageena in aan joojiyo way dhibi waanowadi laahay somar waanowadi laahay ayay oo tabar baan u laahay wax nabiga maxamed igaga tagee in aan joojiyana way dhibi maxay yeelaway markaa tartiibso اا تردار ان كينبي قم خان او قادن واي بوديج طيب رضي الله تعالى عنه واراه ودم دائم على الباقيات اعماشه جوغيس دائم الصالحات اي ون واناكسن وحوقل لا حول له واسال الله ان يدي رزقا ان كوغو ارزاقو حسنا مختتما خاتمه ونكس وعدا امته الباقيات الصالحات بقيات صالحاتك وحلاداتك وضاعاتك إلهي لو غدوا ودن باقيات الصالحات بكليها قارحان وحوغه سو أرورتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنا أكسينه إلهي باجعل وين الباقي أهانيان وأحباب أيما حديث كان أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها خذ جنتكم بيسورتي حادث بكسورتي لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحوق قلبي حوق القاسي وحويه ولا حول ولا قوة إلا بالله اه والله سو غابيه طيب نحكي حوق لا حول ولا قوة لا حول حالت ولا قوه تذبدي لا حول وريجد ما جرت حالد انادك وريكتو توكل وريج ولا قوه اودنا ما جرت الا بالله الهك المديسوي الهي اسديبو والهك الميسو لا حول ولا قوه الا بالله وكنز من كنوز الجنه سيدنا النبي شيخ صلى الله عليه وسلم واكيد كيدتك جناتك مبك لا حول ولا قوه تذابدي طيب اعماشه ونوركسني يطاعدن الدائم وحنا الهي ويديستا ادو دداليا انو الهي خاتمته كو هجاجيو انو كوغو ارزاقو حسن مختتم خاتمه ونكس اه لان هو يدالكا اي خاتمته وخا لايابا ممرمكه قاركود اني اسخلافان او عمرغا كا قيبتيس دنبي اد حاليس كش اه وكيه حديث النبينا صلى الله عليه وسلم ارمه وخاتمته ka sheekey dadka qaar kamida inay cimrigooda qaybta hore dedaalahan oo ay wanaag badan sameeyaan kadibna markii ay qarka u saarayeen geerida ayaa ay markaa wariyay markaasi xamaashi xumayd bilaabayaan saasay ku dhimanaya naarku galeeyaan wa laaxdiyaad billaah qaarna waxa uu horaynayo noloshooda inta badan ku qaadanayaan xumaanta marka qirka u saaray inay geeriyoodaan baa wixii Ilaahay u qoray baa marka qaabkan noqolay markaasa ay leexanayaan waqti yar bihi wanaag ku jiraan iyo taad ay ku geeriyo inay jannada ku galaan al umuru bil khatim wa sama arintu waa khaatimada marka Ilaahay weydiisoo inuu isku ugu irsaaqo husna al khatima nabiga sallallahu alayhi wasallam waki dii shiri ya muqallibal qulubi thabbit qalbi thabbit qalbi ala deenika duadaasi ay ubadnaayd nabiga sallallahu alayhi wasallam واضرع الى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب اهل المن والكرم واضرع اسد لله الى الله حقا الله في التوفيق اسجد له وافجين ان كو وافجيو مبتهلا حال اتهي مد الى الله تبارك وتعالى تضرعي او اسد له نخشوعي فهو الله المجيب ومدك اقبل واهل المن قلت به اهل ويا والكرم يعني كرامين آه هل ما من مر والباء إن هذه الهي تضرع على توارك وتعالى أو آد يسد لليسو باري آد يسد لليني أدعو ربكم تضرعا وخفيا مركات باري يسو يسلط اسمهم به اسك اوش اسك اوهي نلك نل اسلك تضرع سوا وضرع إلى الله يعني وحوهي التذلل والخشوع إنو الهي كوافة جيو a digo oo barayo ibtihaal samaynayo duacaysanaya oo ilaahi bariyo tabaarako taala alle tabaarako taala wa midka aqbala adoomadiisa oo hadana inuu galad iyo karam deeq iyo galad ba ehel wa allah tabaarako taala adoonkiisu markuu bariyo wu aqbala quduuni eh astajib lakum wa idha salaka ibadi anni فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان مركه الله تبارك وتعالى واه ومجيب وانا اهل المن والكرم واهل آه. بقول هي انه يعني كراميهو بخيهو سيوه ودبي ضافو غلط يو اهلويه مركه ربيك وتضرعوا معنا طيب وضرع دوله اسدله الى الله الله يسدله في التوفيق وفجنت انه هو فجيه خيرك مبتهلا حالته مدبريا او الله تبارك وتعالى سو خشوعا كو جيرته وبريه فهو هو اسغ المجيب وميد كا اجيب ودعاء الدعاء اقبل واهل المنن غلط اهل كيد والكرام يدق الله تبارك وتعالى يو اهل وهي سدا سلالت الله بريديس كدال واه طيب يا ربي يا يا ربي يا حي يا قيوم مغفره لما جنيت من العصيان واللمم halka shekhuhu soo gaaray inu manzumadi gaba gabeeyo raba marka laba remote ku gaba gabeeynaa duco duacadii soo hada duaci samade asagii ba kitabkiisa duaca ku gaba gabeeyo iyo salli uu nabiga ku salliinayo sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rabbi rabbigayo ya hayyu ki noloshiisu dhameystirnaydo ya qayyumu ki taagna goonidiisa u taagna adoomadi sana istaajinay alihi qayyum hayo magfiratan yani arju arju minka magfiratan ama as'aluka magfiratan wa maf'ul fa fi'il kiji guay magfiratan banko way diisana ya dami dhaaf inaad ii dhaafto limaa janayto wixii aan gurubsaday wixii aan sameeyo oo min al-xiyaani dhanbiya ya wallahi ma mi dhanbiya yar yar ha dhanbiya koodo yar yar koodo waa wayn الله انا دي دافتان كويديسانيا ايو ليه شيخ معنا لما جنيتو خي عن غورتي وخي عن سميهي او من العصياني اي والله لمم اللهم كوخلي لهذا ذنب ياركا طيب واتي الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمم يعني وكبيره رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله بن عباس في الصحيحين الحمد لله عبد الله وكره حديثه صحيحين كو هي صحيحين كو يمد <تصفيق> ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قاله ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لممك واخ او كشبه ما اركن بر ارى انت ابو هريره النبي كشيه صلى الله عليه وسلم ومحيى واحاديسيي مره وخه كاني ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم رسول قوله ابن ادم كست الهي كركيسه وخه قورى انو زينده وحكميده كقرض روح كست الزينده وحبوا كقادن هيرات هبط ناتي أدرك ذلك لا محالة وأنا قصف لأنه مرمان وأنه قيبتي سقعت مركا سأقول لي فزين العين النظر وزين اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذب يعني مركا في رضا إشو وزينو عرب كهذا الكيس وزينو نفط مركا كيدي بي مركا دمع قلي وأي اشتهين يعني مركا إشو صحامسو arrabkuuna sheekadii haasaawehi galo naftana marka damac ba galeeyo soomaa naftii marka doonid bay la yimaad intaas oo dhan waxa ka dambeeyay ninki odayga wal farjiyu sadiqd zalika u yukadhibu xubinki taranka marka ama urumayn wa hushefulin ama bayninu marka kay istage marka lamamku wuxuu ku fasirayaa diimacna isha fiiradeeda iyo gacmaha taabashadooda iyo dunuubtaas yaryar ka ayuu wuxuu ku fasirayaa lamamku عبد الله بن عباس مركا لما امكنوا كو واسكدي ومن علي الله ايغو غلادايسو بما يرضيك احكم رالي جليه وقضه الله حكم لي اني اي حكن وحكم رالي جليه ومن اعتقاد عقيده ومن فعل وحلص مياه ومن كلم ي هذا لوو حد الله ايغو غلادايسو وحاد رالي كته اينا حكن يا او مخيئه عقيده وناكسن فعل يا عمل وناكسن يا هذل وناكسن ان تاب واحد رالي كتاه الىه يوم يغلطايس انه حكم لي ومن علي الله يغلطايس بما يرضيك وحكم رالي قاليا او وقتي انه حكم لي اني حكم وشيغا كرالي قالين يوم من اعتقاد اعتقاد عقيده وناكسنه ومن فعل في الفعل في فعل السمياء ومن كلمه يا هذا لوه قدلا واعلي دينك وانصر ناصره كما وعدتهم ربنا في اصدق الكلم واعلي الله كرو قاد دينك الدين هذا الهو كرو قاد وانصر الله وهي لناصره دين تقوى وهي لنا يا الله وهي كما وعدتهم سدا او يبهد او بلن قاد ربنا ربنا نو في اصدق الكلم هذا الميت قورن بدن دحساد او بلن قاد دي طيب دينته دعيني اله دينتاه او هيلي او دتك دينتا او هيلينا او هيلي سيدا ااد ugu yabo hodayba quraanka dakhdiisa tayib wa astugu kalimkan yaani uhtu lamma ya balan qadiida ilaahi uu ku balanqaaday quraanka dakhdiisa inuu u heelinayo dadki diintisa u heeli tayib inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul shad wa kana haqqan alayna nasru almu'minin tayib wa la yansuran allah man yansuruhu ayda astulamma ya إلهه وساد ugu balan qaaday oo heeli diintadaana kor u qaad oo diimaha kale iyo afkaarta kaliyo anndimada kale allo ka saramariwa wa aali allo koriyel diinka diintada wana soo heeli allo naasirihi diinta ku wa u heelinay yaani wa ulimada ducada mujahideen ta dadka diinta u wada oo u shaqeynayawe kama waadtahum sad ugu yabo hoday rabana rabbiga nafi asdaq al kalimi hada midka ugu runbada dhaxdi soo quraanka wa qasim واقسم بباسك واقسم بباسك ربي حزب خاذله ورد كيد الاعدي في نحورهم واقسم الاو تشبي او بربري بباسك باسكا ربي ربيو حزب خاذله دينك كو غربكيس كبحي كو كووا حزب غود حزبك دينك غربكيده كبحينا الهو تشبي وباسكا كو تشبي ورد الاو خلي كيد الاعدي cadawyaalka dhagartooda iyo khiyanadoodan alloo cilifiin xuurihim dhuntooda alloo ku cilid dadka cadawga ah oo diinta cadawga ku ana ilaahum makriga iyo dhagartii xumaantay wadaan ayaga dib ugu ciliyo ha saasulee bimaana hizb khadili wa hukwada diinta ilaahi tabaaraka wa taala dadka ay kamudan tahay inay u heeliyaan oo naftooda iyo xoolahooda iyo qalinkooda iyo cilmigooda iyo wa khassto ilaahi si inay diinta ku garab istaagaan dadkii looga baahna ee garabka garabkisa ka baxay hoojiye kuwa ilaahu baas kaga ku jajeebi halaq u babbiibulee tayib adawga diinta cadawga ku ana ilaahu waxyi wadaan iyo keedkooda dib ugu xiliy waqsim allahu chajabi wa burburi bi baas ka baas kaga ku chajabi rabbi rabbiga yaw hisba khadilihi ay khadili ad-din wa ah diinka kuwa khudlaniye oo garabkiisa ka baxay oo u heelin koo ka xisbigiisana Ilaahayow ee Baaskaaga ku burburi warruuda Alloow Cali kayd al-aadi adawyaalka dhagartooda fiin nuhurim dhuntooda ku Cali Nabigeena duacadiisaba kamid ay salaalahu sallam adu qawm kabqo qawm hadu kabqo wuxuu dhii jiray Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udubika min shururi ah Ilaahu waxaanu yalay waxaanu ku yalnay dhuntooda ah Ilaahu dhunta ka gal ah شركودنا وا كان ما كان menggelaina واشتد عليهم بزلزال ودمدمه كما فعلت باهل الحجر في القدم واشتد الله واتكي عليهم كركوده بزلزال دلغير ودمدمه يهلك كما فعلت سيدت كوسميسه وكله باهل الحجر ري حجري في القدم هران ودتك دينتي يا عدوك لا كو اه اله دينتي سلا دغالميه اهل كيدا الهو كركا الهو كو ادكي اله زلزال دلغير iega damba ilaahu dul kala ro tayb halagna ilaahu kuadke sidi aad ku sameeyse reeji jiri oo kale damdamadu wax way wahalak ah tayb damdamu hiya alhalaka tayb reeji jiri ba sad ku sameeyse reeji jiri wa qawmki loo diray nabiyullah salih alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam jaanu hu tilmamaya fakathabuhu fa aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha markii ayad ay codsadeen oo Ilaahay hashii ayad uga dhigay oo Nabi Salih uu ku yiri warasha iska dayay ayad Ilaahay weey faraha ka qaado kalkeeda biyaa abduday kan ahaydin ka nabad gasho oo ay hashii boqon gooyeen oo dileen ayaa Ilaahay markaas tabaarako ta'ala cadabu wada gaaray oo han halka fakanin ayuu markaa ku baabiiyey tayb marka sidaad Ilaahu qolada u baabbiisay reesamu caad u baabbiisay Ilaahu cadawga diintaada sida u baabii راحه ري واشد الله او ادكي عليهم كركوده بزلزال كوادكي غرير دغلرير والدمدمه يهلاك كما فعلت صيدت كسميسه كور بي اهل الحجر حجر و ماشي دجيرن في القدمي هران واجعلهم واجعلهم الله وكيل ربنا ربك نول للخلق مخلوقاتك او حدك دغت موعيدتان ميديكو وعديقاتان وعبره ميديكو عبره قاتن كديك يا شديد البطش الله قبل شديسو ادكيد ادكتاي والنقمي عقوبة ديس الله عقوبة ديسي قبشة ديسي أي أذكته مركو ماغو آه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إلهي ودلقات بذنية ضمد وأكادية وداتية لكن مركو قبته مركا عادما لا أفكر مركا حالد وعلست واجعلهم الله كد كوا ربنا ربك نو للخلق مخلوقات كما موعده وانا اوغد يعني ميد اي كوان قتان مخلوقاتك وحد كسميسو تولو ونا قتا لو كد و عبره كد لو عبره قاج يا شديد البطش قب شد يسو ميد ك ادكدو والنقم اي عقوبات عقوبو يكيسو ان بطش ربك لشديد ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير الرسل لله كلهم والال والصحب ثم التابعين لهم وتم نظم بحمد الله ذي النعيم ان تاسمركو دعاده سو غبا غبيه ايو نبي او دعينيا صلى الله عليه وسلم يا الكيسا يا صحابدي يا امه دمانت ثم انت كد الصلاه امان عليه يا دعاء خلق على المعصوم مثلك الى اي كركيسا اهته من خطئ غفك لالا Muhammeden, kheyr rusilil laha, rusilil laha, kheyr benda'a, kullihm damantot O al-alë qarabadi se korqodhan ha ahato O al-sahb iya sahabadi korqodha ahato Ardadi nabika sallallahu alayhi sallam Thumma intakadibina attabiqina kuhi raha'i Lohum iyagar raha'i korqodha ahato O tamm war da maistirmey Nadmi tihday di war da maistirantay Bihamdi lahi ilahimahaddi say kurda maistirte Allih din ni amin ni'moyika usahyuka ahat Sudhu uqubb lalabay صلى النبي صلى الله عليه وسلم يا االك يا صحابده دا ايو حدانا كو ختمي لكن سدو حق هره اوغا هلمامي سلامتي يو هلكنا اوغا هلمامي سوما ينا سوشي صلىقا ان دبن سلامتا الرايه اه صلوا عليه وسلموا تسليما سلامتي صلىقا ان دبن ويسراحيان اولم ثم انت كد الصلاه الصلاه من الله الثناء ومن العباد الدعاء طيب ثم كذب الصلاه امان الله ايو دعى ادومو على المعصوم كي لا الى يكركيس اهه من خطا ان قفل الى ال محمدن ا خير رسل الله رسل الله كي او خير بدنا ا كلهم ضمانت والال يقرابده كركودن دا صلاه داسي اهه امانته الله ي ودعاده خلقي قبا والال وعلى ال انها <تصفيق> قرابه النبي صلى الله عليه وسلم والصحبيه ارتد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انت كيد <تصفيق> من <تصفيق> التابعين على التابعين كوا الراعي كركضه اهتلهم يغراعي طريق قودي مره تابعين لهم باحسان وعمده انتي دي كلا و سوما يعني قرابه النبي وصحبه ارتديسه تابعينته امده انتي دي كلا وجدك مرت طيب وتم وضميستر ما مر كنظمي تخدمي وهي ضميستر انتي bihamdulillahi biqodama isiranta ma ah awotay ama laakin bihamdulillahi aman alle bay ilahi mahadintis alle dhin ni amin niimoyinka usahibka wa ni'ma ilahi waxa wodeeyda ma ahbuleh ah mahbuleh inta su sheekhi ku gaba gabeeyay manzumadi almanzuma almimiyya sasa inoo gudham isiranta hay ilahi sheekhanahu naxaristo oo ha ugu dambi dhafo oo qabriga ugu wasixiyo oo kaydka aqra allah u galiyo رنتي بضن علوم بضن ونوين أي ان كننا الهي اينو انفوو وا منظومه انت اقيم بدن علوم بدن حمارسن وانو ي مدن حمارسن وح بدن اي كجيرات ساس دراديد و خن كول تالين له طلبة العلم ان لحيفديو اه يعني وح بدن باد كفايديسان و 10047 بيد ان حفظيدان اسكو داي ان شاء الله تعالى هذا و بالله توفيق اذا لخطا لما قصد إيضاً إلهي نور دعفو هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم